أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قنت الناس حسابهم هم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون. لا يتأذى قلوبهم وسر النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصيرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعير فليأتنا بآية ذك ما أرسل ما آمنت استقام لهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجل لنوحي إليهم فسأنوا أن الذكرين كنتم إذ كنتم لا تعنبون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صَدَّقَ غَنَّاهُمْ وَعْدًا فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُشْرِفِينَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كم غصمنا من غليتنا كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتوا فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 فلنقذف بالحق على الباطل فيدموه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ماذا في السماوات والأرض ومن عبده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبيحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلية من الأرضهم هم ينشرون لو كان فيهما أنية إلا الله نفسلتاه لو كان فيهما أنية إلا الله نفسلتاه فتبرحان الله رب العرش ما يصفون لا يسألون عما يفعلون وهم يسألون متقدمين جنه أنيه سأقولها تبرهانكم هذا لكم مما يدرك من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قابلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعمدون وقالوا امتخذ الرحمن ولدنا سبحانه بل مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفيقون ومن يقول منهم إني إله من ردونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ قِنْدًا كُلٌّ يَفْهَمُ الْقَانِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ لَدَيْنَا دَائِرَةُ مَسْؤُولَةٌ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَيَذَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آيَاتِنَا فَهُمْ يَمِزُّكِرُ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَعْلَمُنَّ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 أم لهم آلية تمنعهم من ردوننا لا يستطيعون نصرأ نفسهم ولا هم منا يشحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى ضال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض لنقصها من أطرافها أفهم الوالبون قل إنما أنذركم من وحي ولا يسمع صم الدعاء إذا وإذا ما ينذرون قل إنما ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئم سهتهم ولئم نفحة من عذاب ربك لا يقولون ولئن مسهتهم نفحة من عذاب ربك ليقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين ونضعوا الموازين القصة الضنيا من قيامة فلا تظلم نفسنا شيئا وإذا كان متقال حبة من خار أتينا بها وكفى بنا حاسمين ولقد آتينا مسبارنا الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم من غيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفاذتم له المذكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لي وقومه ما هذه تماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لاعبدين قال لقد كنتم آنتم آباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم آنت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فضره النبأ على ذلك من الشاهدين فتالله لا يكيد أن أصنامكم بعد أن تهلوا مدمرين إِلَّا كَمِيرًا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا لَمِنَ إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على قالوا أأنت فعلت هذا بيايتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أذنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ ذَهُولِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ بُفِّلَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذَهُولِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَنَصُرُوا أَنِّي أَكُمْ إِذَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ لَا يَنَّا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَ ولجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوبنا في الله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عامدين ونوطا آتيناه حكما وعلما ولجيناه من الغريت التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوئر فاسقين ودخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من رقابل فاستجبنا له فنجيناه وله من كان العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سعيدا فأورغناهم أجمعين وداود وسليمان إذ أحكمان في الحارة إذ نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكم وعلما وسخرنا مع داودا جبالا يسبيحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل ألا تنشاكرون ولسليمان ذي رحى صفتنا تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا له محافظين وأيوم إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجمنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عذرنا وذكران العابدين وَاسْمَعْ لِوَدِيرِيسَ وَذَنَّ خِفْنِ كُلُّهُمْ مِنَ الصَّامِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّوِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذارني فاردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسالعون في الغيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آيَةً للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وفلا كن فران لسعيه وإنا لكاتبون وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى غَنِيَّةٍ أَلَكْنَاهَا أَنهُم لا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ حَقًّا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَائِدٌ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كنا ظالمين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 لا يسبعون حسيسها وهو في شتهت أنفسهم قاندون لا يرحل زنوب الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقوم السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَنَقَادًا كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً وَلِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلِأَنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وفهل فإن تبلى فقل آذانتكم على سواء وإن أدري أغريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من الغول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعلهم فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربي حكم من حق وربنا الرحمن المستعان على ما بسم الله الرحمن الرحيم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 كتب عليه أنه من تمن له فإن ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعد فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة ثم من مضغة مخلقة وغيدة مخلقة لنبين لكم. ونغير في الْأَرْحَامِ مَا نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلان ثم يتبلو أَشُدَّكُمْ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَاهَا الأَرْضُ مِدَاسًا فإذا انزل عليها الماء تزت ورَمَتْ وَأَمْتَتْ من كُلِّ زَمجَم بَهِيجٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ومن الناس من يجادل في الله غير علمه ولا ود ولا اكتاب منير ثان يعطي فيه نظلا سبي للهِ نهوا في الدنيا خزوما يدقه يوم القيامة عذابا حنيق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس مغلا من عبيد ومن الناس من يعبد الله على حرفين فإن أصابه خير نيط ما النبي وَإِنْ أصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ تُنَزِّلُ عَلَيْهِ قَلَبًا عَلَى وَجْهِهِ خَسَرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مَن يَجُنُّ اللَّهُ ما لا يَضُرُّهُ وَمَا لَهُمْ يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الْغَنَاءُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لِمَن أَضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنَ النَّفْعِ بِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الشَّرِيكُ إن الله يدخل الذين بنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يريد وَكَذَٰلِكَ نَزَّلْنَاهُ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 هادان خاصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار نصب من فمغي رؤوسهم الحميم نصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مضامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحديق إن الله يدخل الذين آمنوا عن صالحات جناتها تجري من تحتها الأنهار الأنهار وحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير فهدوا إلى طيب من الغول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كبروا ويصدون على سميل الله والمسجد حرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن ينيد فيه بلحاد من نذقه من عذاب أليم وإذ بمأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا وطهير بيت للطائف والقائمين والركع السجود ويذيذ في الناس بل حج يأتوك نجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بيمة الأنعام فكلوا منها واضعموا البائس الفقير ثم مَن يَقْضِ ضَائِعَتَهُ مَنْ يُوفُونَ نُذُورَهُمْ أَن يَطْمَعُوا فِي مَيْتَةٍ نَأْتِيهَا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَحِلَّتْ لَكُمْ أَنْعَامُكُمْ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ قَوْلَ الجز. هُنَا فَإِلَّا إِلَٰهِ وَإِنْ تَمْشِ كَنَبِيٍّ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرَ أَوْ تَهُمُّهُ مِنْ جِنَّةٍ يَخْطَفُ فِي مَكَانٍ سَعِيقٍ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ نَكُنْ فِيهَا مُنَافِعِينَ لَجَنَّاتٌ مَسْكَنَةٌ مَمْحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَّجْعَلْنَا لَهَا مَكَانًا لِّيَكُونَ الله على مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فِيهَا لَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْئِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يزفيقون. وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهَا النَّجَاءُ لَكُمْ من الله شَعَائِرِ اللَّهِ نَكُم بِهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ نُوحُهَا لَيَنجَنَّ لَلهُ الله وَنَادِمًا إِنَّ هَٰذِهِ الْيَنَانُ لَهُمُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرُوا الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ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 وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يُنصِرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّسُولُ سَبِيلًا الَّذِينَ يَمْكَنُونَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ بِالْمَعْرُوفِ ونهوا عَنِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ لَئِن يُكذِّبُ مُقَرَّنُكَ الذَّبَنَ قَوْمَ لُؤْمٍ حِيَ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتَ الْكَافِرِينَ ثُمَّ قَضَيْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَيْفَ مِن قَانِيتٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَفِيهَا قَامَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِأَذْنٍ معطلة فلم مَشِيرُه فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِنْهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ مِنَ الْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَانَ فِي السَّمَاءِ رَبِّكَ كَانَ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 وما أن من قابلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألغى في أمنيته فينسق الله ما يلغي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلغي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَوَوْا تَعْلَمَ أَنَّهُ لَحَقٌّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُنْخَبَ تِلْكَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمْ يَوْمُ السَّاعَةِ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ الملك يوميذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا صالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين آجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرجضا لهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخل أنهم مدخلا أن يرضونه وإن الله العليم وحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليمنصر أنه الله إن الله العفوذ وفور ذلك بأن الله يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتخفح الأرض مخضرة إن الله لطيف قميل له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله الأول غنيج حميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمنه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 وإذا تتنا عليهم آياتنا بيناتنا تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر يكانون يستقون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفنبئكم من شر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثلنا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يسنقذوه منه ضعف الطانب والمطنوب ما قدر الله حق قدره إن الله نقوي عزيز الله يصد في من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يَعْنَمُ مَا مَلَكْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَلَذِ تَبَاعُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَقَائِنُهُ فِيهَذَا هذا يَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ Şüaana Rabbi Rabbi Enzat Amma Yıçifun ve Selamun Ala Mur Senid ve Alhamdulillahi Rabbi Bir tane secdemiz izlemiz var